Such <tries> O ما قصدهم ما قصدهم ما يحكون هذا حرام هذا حرام يلك ما يكسون ما قصدهم ما يحكون هذا حرام هذا حرام يلك ما يكسون عانيت انا من هجرهم ما لحظه قلت الان واليوم يجي لي كلامهم وظنهم مكسر عانيت انا من هجرهم ما لحظه قلت الان واليوم يجي لي كلامهم وظنهم مكسر واليوم يجي kalamuhum wadhannuhum maqsad maqsaduhum maqsaduhum haram hada, حرام, hada حرام, مجهورنا من فعلهم تصديقهم للغير أولا ونسوا ما بيننا من الوفاء والخير مجهورنا من فعلهم تصديقهم للغير أولا ونسوا ما بيننا من الوفاء Kaj pa so pokirati, kot l Ehd uma odoro ten soli hla bi zarejo glavimi. shej ياليتهم ما ينطدوا كلمة خصام وولوم ويفهموا إن الوفا بجي بجلبي يدوم ياليتهم ما ينطدوا كلمة خصام وولوم ويفهموا إن الوفا بجي بجلبي يدوم wafam winn el wafa baqbi qalbi dou hada haram